الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 هُمعِلْمُ بَغْيم بَينَهُم إِ رَبكَ يَقضهِ بَنهُم يَوْومَ القامَةِ فيِي مَا كانَ فيِيه يَخَْلِفُونثُ جَعلناكَ علىى شَريعة مِن الأأَمْرِ فَ التَّبِ وَلَا تَتَّبِ أَهوى الذيذينَ لا يَعلمُون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 أَمَحْسَبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَحُّ الصَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يحكمون.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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 ثُمَّ لَا دَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنَنْتَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُم